وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى ليعقوبك ما أتمن.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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى آبينا مننا ونحن عصبة ونحن عصبة إن آبانا لفي ضلال مبين أقتل يوسف فأوطرحه أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكون وتكون من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 أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا اللخاسرون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْبَ وَأُوَحِيَنَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيْ يَبْكُونَ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 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَوْ آبَغَهَا نَرَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 إن لن رها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت خرج عليهم فلم ما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه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 ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يا صاحبي السجن امن ما احدكما فيسقي ربه خمرا وام الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني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 وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضري وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني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 أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالم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 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق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 وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُون حَرَضًا أَو تَكُون مِنَ الْهَالِكِينَ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 مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِي لَنَا الْكَيْلُ وَتَصْدَقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصْدِقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَأَخِيهِ إذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا ريح يوسف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 قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاكم من البدوي من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون